وما يكون في ذلك اليوم من الأمور والكبائر والشدائد وما فيه من المغفرة والرحمة والرضوان والجنان والنيران قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبو غالب الباهلي حدثني انس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم تطش عليهم احتمالان أحدهما أن يكون ذلك من المطر أي تمطر عليهم كما يقال أصابهم طش من مطر وهو الخفيف منه والثاني أن يكون ذلك من شدة الحر وهو الأقرب والله أعلم وقد قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد ثبت في الصحيح أنهم يقومون في الرشح أي في العرق إلى أنصاف آذانهم وفي الحديث الآخر أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم كما تقدم وفي حديث الشفاعة كما سيأتي أن الشمس تدنى من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل فعند ذلك يعرقون بحسب أعمالهم وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض سبعين باع، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم شك ثور أيهما قال. وكذا رواه مسلم عن قتيبة واخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقال الإمام أحمد حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن سعيد بن عمير الأنصاري قال جلست إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أحدهما لصاحبه أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة فقال أحدهما إلى شحمته وقال الآخر يلجمه فخط ابن عمر وأشار أبو عاصم بإصبعه من أسفل, من أسفل شحمه أذنه إلى فيه فقال ما أرى ذلك إلا سواء تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنية الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال سليم لا أدري أي الميلين أراد؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكحل به العين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى فيه قال يلجمه الجاماء وكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وقال حسن صحيح وأخرجه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزه عن ابن جابر به, و به نحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد أحوال يوم القيامة مع اختلاف الناس بالأعمال واختلافهم بالجزاء وقد يكون الإنسان بجوار الآخر فهذا يلجم عارقه وهذا ليس له عرق كما أن في القبر مثلا انشاء على حسب عمله لو دفن اثنان في قبر واحد احدهما تقي مؤمن والاخر شقي فالشقي يعذب ولا يصل من عذابه إلى التقي شيء وكذلك المؤمن ينعم ولا يصل إلى من نعيمه إلى هذا الشيء. الإنسان لا يؤخذ إلا بما عمل. فهذا الحوال التي تفاوت تفاوت عظيم بين الناس. ومثل ذلك طول اليوم فهو يطول على أناس حتى يقول يكون بمقدار خمسين ألف سنة. وعلى ناس كانه بعد العصر بعد العصر الى الشمس اما ما ذكر من ان الشمس تكون مسافه ميل فالمسافه هي الميل المعروف الذي يعني يكون في الارض اما الميل الذي يكحل به العين هذا لا يمكن لو كان كذلك لو كان فوق رؤوسهم تماما هذا أمتنع فعلى كل حال أهوال يوم القيامة وأحوالها قد بينها الله جل وعلا وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا وإنما على المؤمن أن يقرأ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صحته وثبوتي وقد نقل علم ذلك ودونوه ورتبوه وبيّنوا أن هذا أمر يتفاوت بتفاوت الناس وجزائهم فالإنسان إذا عمل خيرا سوف يراه وإن كان قليلا وإذا عمل, عمل شرا فسوف يجزى به والأمر ليس بعيدا الأمر قريب في الواقع لأن الإنسان ليس له إلا عمره الذي يعيشه في هذه الحياة فإذا انتهى عمره ووضع في قبره فإن الأمر قد انتهى بالنسبة إليه ولاقى ما يلاقيه من الجزاء. لهذا ذكر الله جل وعلا عن الكافرين أنهم إذا بعثوا يفزعون ويقولون من بعثنا من مرقدنا يعني أكبورهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقال ابن المضارك عن مالك بن مرول عن عبيد الله بن العيزار أنه قال إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن والسعيد الذي يجد لقدميه موضعا يضعهما فيه وإن الشمس لتدنى من رؤوسهم حتى يكون, حتى يكون بينها وبين رؤوسهم اما قال ميلا أو ميلين ويزاد في حرها تسعة, تسعة وستين ضعفا وقال الوليد بن مسلم عن ابي بكر بن سعيد عن مغيث بن شمي أنه قال تركض, تركض الشمس فوق رؤوسهم على أدرع وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحها وسمومها ويخرج عليهم نفحاتها حتى تجري الأنهار من عرقهم أنتنا من الجية والصائمون في جناتهم في ظل العرش وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي حدثنا محمد بن المنكدر عن جابن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرق ليلزم المرأة في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك به إلى النار أهون علي مما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب هذا, هذا كل الأمور التي ذكرت هذه على الكافرين أما المؤمنون فلا ينالهم هذا كما قال جل وعلا إنه ذلك اليوم لا شك يوم عسير ولكنه على الكافرين قوم عسير على الكافرين غير يسير فالكافر هو الذي يعاني هذه الهوائل الشدائد، أما المؤمنون فهم ينقسمون إلى أقسام منهم المتقون الذي يقول الله جل وعلا فيهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذي كان لا خوف عليه لا يناله من هذه الأشياء من هذه الأمور شيئا و اما العصات فالعصات يعذبون بقدر حماسيتهم العصات من المسلمين والتعذيب قد يكون بالموت ويكتفى به لان الموت شديد وله امور يعني يعني يزاولها العبد ليست سهله فقد يكفر عنه بما يعانيه من شكرة الموت فان لم تكفي هذه ففي القبر يعذب بقدر معصيته قد يعذب في مدة قبره وقد يكون العذاب في وقت ثم ينقطع كما جاءت الاحاديث في هذا في الكذاب وفي النمام وفي الذي لا يتنزه من بوله وغير ذلك من اكل الربا وغيرهم كما في الحديث الذي في الصحيح في رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم واذا لم يكفي العذاب في القبر فيعذب في الموقف من شيء من هذه التي ذكرت فان لم يكفي هذا عذب في النار ثم بعد ذلك اخرج إلى الجنه هذا إذا مات مسلما مات على الإسلام وإن كان عاصيا فمآله في الحقيقة إلى الجنة ولكن يناله ما يناله من هذه الأمور المقصود الناس يتفاوتون في هذا الموقف كما تفاوتوا في الحياة في الأعمال وفي الإيمان وقدره تفاوتهم على حسب ايمانهم وحسب اعمالهم وربك لا يظلم احد تعالى وتقدس بل اذا كان الانسان عنده حسنات فان الله يضاعفها اضعافا مضاعفه وقد ذكر ربنا جل وعلا انه لا يظلم مثقال ذره يقول وإن تكو حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه اجر يعني إذا بقي له زائدا عن سيئاته من الحسنات مقدار ودرة ضاعف الله جل وعلا ذلك المقدار حتى يؤكله به الجنة وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي رواية إلا ظل عرشه إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه <تصفيق> هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويذكر روايتين أحدهما مطلقة قال يوم لا ظل إلا ظله الثاني الثانية مقيدة بأنه ظل العرش ولهذا اختلف العلماء فالمبسود بالظل والحقيقة أن الأمور كلها لله في ذلك الموقف لا أحد يملك شيء فإذا وجد ظل فهو لله جل وعلا وإنما يأت الناس كيوم ولدتهم مهاتهم حوفاتا عراتا غرلا فكيف يكون هناك ظل فالظل كله لله وقد جاءت حديث أن الإنسان يكون في ظل صدقته يتصدق يكون صدقته تظله فهذا من الله جل وعلا أما هؤلاء الذين يذكروا فكلهم اتقوا الله وآمنوا به ولكن المحابه في الله جل وعلا يقول رجلان تحب في الله سمع عليه يعني على الحب في الله فقط وتفرق عليهم يعني فرق الموت بينهما سمع على ذلك واستمر إلى الممات على المحبة بالله فهو يحبه لأنه يقوم بأمر الله ويطيعه فقط وليس لمصالح ولا لانس ومصاحبه وإنما يحبه لأنه يحب الله جل وعلا من الذي تصدق بصدقة أخفاها حتى يكون ذلك خالصا لله جل وعلا اخفاها خوفا من أن يكون تكون نفسه تتطلع إلى مدح الناس وثنائهم فاخفاها من أجل ذلك يعني طلبا للإخلاص وكذلك الذي ذكر ربه خاليا ففضت أيها يعني أن الذي أوجب دمع دمع عينيه هو خوفه من الله جل وعلا لا شيء غير هذا فكلها كل هذه التي ذكرت تعود إلى تقوى إلى تقوى الله جل وعلا والقيام بما اوجبه ومخافه عذاب الله والمعلوم أن الخوف يجب ان يكون بقدر أن يمنع العبد من اكتراف المعصية وكذلك يمنعه من ترك ما أوجبه الله عليه ولا يجوز أن يزيد على هذا لأنه إذا زاد على هذا صار داعي للقنوط واليأس وهذا من كبائر الذنوب العظيمة فالإنسان لا يخاف إلا ذنوبه فالله هو أحكم الحاكمين وأعذر العادرين وهو جل وعلا أرحم الراحمين فرحمته وسعت كل شيء أما عذابه لم يسع كل شيء وانتقامه فهو جل وعلا رحيم بعباده ولكن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم فالإنسان يجب أن يراقب نفسه ويحاسب نفسه ويعلم ان الله جل وعلا رؤوف رحيم رؤوف بالعباد رحيم بهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا وجده وان ظن شرا وجده فالمقصود أن الله جل وعلا حكم عدل رحيم رؤوف تواب يحب التوابين ويحب المغفرة وإنما يهلك على الله الهالك الذي تمادى في المعاصي وأصبح لا يبالي بأمر الله جل وعلا وقال الإمام أحمد حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق قالا حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة قالوا الله ورسوله أعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم تفرد به أحمد وإسناده مقارب فيه ابن لهيعة وقد تكلموا فيه وشيفه ليس بالمشعور هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك ضيق حل... هو السبب في مقام يكونوا ضنك ضيق لكثرتهم لأنهم من أولهم إلى آخرهم يجمعون والامم ملأت الأرض وضعقت بهم الأرض ومع ذلك الأرض ليست الأرض هذه تغير وتمد ويزال الجبال التي فيها والمهاد وغيرها حتى لهم ويجمعون في مكان واحد وتحيط بهم الملائكة من خلفهم لأن الأرض ليست لهم وحدهم بل حتى الملائكة ينزلون من خلفهم يحيطون بهم والنار من ورائهم محيطة بالجميع قال هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك ضيق حرج شديد صعب إلا على من يسره الله عليه فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهون علينا ذلك المقام وان يجعله علينا يسيرا بردا وسلاما ونعوذ بالله من ضيق يوم القيامة اللهم اجعل لنا مخرجا من ذلك ونسألك أن توسع علينا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا الأصبغ هو ابن زيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان حدثني ربيعة هو ابن عمر الجرشي الشامي قال سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل وبما كان يستفتح الصلاة قالت كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرة وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن أبي داود الحراني عن يزيد بن هارون بإسناده مثله وعنده من ضيق المقام يوم القيامة وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد بن قدامه حدثني يعقوب بن سلمة الأحمر سمعت ابن السماك يقول سمعت أبا واعظن الزاهد يقول يخرجون من قبورهم يتسكعون في الظلمات ألف عام والأرض يومئذ نار كلها إن أسعد الناس يومئذ من وجد لقدميه موضعا وقال أيضا حدثني هارون بن سفيان حدثنا ليس نمر كذلك سعد الناس ما وجد الناس الرسل والأنبياء والشهداء والصالحون معهم فهؤلاء لا يجدون لما أقدامهم موطئ ولكنهم أسعد الناس الذي لا يناله شيء من العذار في ذلك الموقر، إن يكون يجد موطئ فهذا لا شك فيه، لأن المو الموط مهيء لهم لجميع من أولهم إلى آخره، فلا يمكن يكون بعضهم ليس له موطئ ليس له مكان يقف فيه عليهم تاني. نعم. وقال ايضا حدثني هارون بن سفيان حدثنا ابن نفيل عن النضر بن عربي أنه قال بلغني أن الناس اذا خرجوا من قبورهم كان شعارهم لا اله الا الله وكانت اول كلمه يقولها برهم وفاجرهم ربنا ارحمنا وحدثني حمزه بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي صالح أنه قال بلغني أن الناس يحشرون هكذا ونكت رأسه ووضع يده اليمنى على كوعه اليسرى وحدثني عصمة بن الفضل حدثني يحيى بن يحيى عن المعتبر بن سليمان عن أبيه أنه قال سمعت سيار سيارا الشامي أنه قال يخرجون من قبورهم كلهم مذعورون فيناديهم منادي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيطمع فيها الخلق فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فييأس منها الخلق غير أهل الإسلام وروى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا يوم نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قلت وله شاهد من القرآن العظيم قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها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 إذا كان لا يحزنهم فزع يوم الأكبر الذي هو يوم القيامة فمعنى ذلك أنهم آمنون وهذا جاء في آيات كثيرة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامور العامة التي يعني تذكر في أنها في شدة يوم القيامة واهواله وحواله ليست على كل أحد كما مضى بل منهم من يحشر إلى الرحمن وافدا كما أخبر الله جل وعلا أنهم يأتون والوافد معناه مكرم شاعنا على كرامة فهم فرحون طمئنون ومع ذلك عفو الله أوسع وأعظم ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمر انه قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى النجوى يعني مناجات الرب جل وعلا لعبده هذا من رحمته قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه كنفه يعني ستره فيقرره به فيقول عملت كذا يوم كذا وعملت كذا وكذا فإذا رأى أنه قد هلك قال الله له أنا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم فيعطى صحيفته بيمينه ويخرج من الستل يمد يده إلى الأهل الموقف ها أم أقرأ كتابيه يعني كأن الفرح استولى عليه فأصبح كانه يتصور أن هالموقف الموقف لا لهم شغل إلا يقرؤون كتابه فالمقصود أنه يضع ستره جل كنف ستر عليه لأنه إذا قرر بذنوبه سود وجهه وتغير فيسره عن الناس حتى لا ينظرون إليه ثم إذا أقر بذنوبه واعترف وأقرى أنه قد هلك قال الله جل وعلا أنا سترته عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم مغفرة الله جل وعلا واسعة ولكن على الإنسان إذا وقع في شيء من المعاصي ألا يشهره بخلاف الذين يشهرون معاصيهم ويشهرون يظهرونها للناس او يتحدثون بها إن شاء الله لا الانسان يعمل عملا في الليل ولا في ثم ياتي امام الناس يقول عملت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا هؤلاء غير المعافين هؤلاء الذين يؤخذون ما شاء الله سبحانه وعلى كل حال لا يلومن الانسان الا نفسه من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي بها أما الخوف من الله فالله جل وعلا رؤوف الرحيم ولا يخاف الإنسان إلا ذنوبه ولا يظلم ربك أحدا وقال أبو بكر بن أبي الدنيا أخبرنا أبو حفص, أبو حفص الصفار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره تلقاه ملكان مع أحدهما دباجة فيها برد ومسك ومع الآخر كوب من أكواب الجنة فيه شراب فإذا خرج من قبره خلط الملك ذلك البرد بالمسك فرشه عليه وصب له الآخر شربة فيناوله إياها فيشربها فلا يضمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة فأما الأشقياء والعياذ بالله فقال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون هذا في الحياه الدنيا ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يصد عنه ويعرض عنه يقيض له قرين الشيطان يؤزه الى الباطل والشر ويسين له ويحظه عليه يكون من كان قرينه الشيطان يكون يقوده إلى جهنم بلا شك ولكن الاراض عن الله وعن ذكره وعن أمره وعن هذا يكون للفاجرين والكافرين نعم قال حتى إذا جاءنا هذه البلاغات اللي يقول بلغنا وبلغنا بلغنا ما تصلح في هذا المقام لأن هذا أمر غيبي لا بد أن يكون بالنصوص التي جاءت عن ربنا جل وعلا أو جاء وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون وذكرنا في التفسير ان الكافر اذا قام من قبره اخذ بيده شيطانه ويلزمه فلا يفارقه حتى يرمى بهما في النار وهكذا كل فاجر وفاسق وغافل عن ذكر الله مضيع لامره يرمى به في النار يعني انه يرمى به رمز كما قال جل وعلا في المجرمين هم يؤخذوا بالنواصي والاقدام يعني يؤخذ براسه وقدميه ثم يحذف في النار حدثني بخلاف العاصي من المسلمين إنه يدخل إذا دخل النار يدخلها مثل ما يدخل المجرم في الدنيا السجن يمشي على رجليه كما هو معروف أما هؤلاء فنسى الله لا, لا في الموقف ولا في غيره يعني في النهاية احوالهم تختلف والمسلمون لا يمكن أن يكون جزاؤه وتعذيبه كتعذيب الكافر نعم، وهكذا كل فاجر وفاسق غافل عن ذكر الله مضيع لأمره وقال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أي ملك يسوقه إلى المحشر وآخر يشهد عليه بأعماله وهذا عام في الأضرار والفجار وكل بحسبه لقد كنت في غفلة من هذا أي أيها الإنسان الغافل عما خلق له فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي نافذ قوي حاد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي هذا الذي جئت به هو الذي وكلت به فيقول الله تعالى عند ذلك للسائق والشهيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد أي ليس فيه خير ويمنع, ويمنع غيره من الخير ومع ذلك هو مريد أي هو في شك وريب ثم انتقل إلى من هو متلبس بأعظم من ذلك وقد تجتمع في العبد هذه الأربع المذمومة المقبوحة التي هي أقبح الخصال وأعظمها وأقبحها الشرك بالله فقال تعالى الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد الآيات إلى قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل فتقو وتقول هل من مزيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد لا لأن الصفات كلها من واحد تبع الله يعني مع شركه أنه ظالم وعنيد ومنع الخير ومريب وغير ذلك مع شركه نعم الآيات وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار فيسوقون من فيسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار رواه الترمذي والنسائي جميعا عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان به وقال الترمذي حسن وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عثمان العقيلي حدثنا محمد بن راشد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون في صور الذر يوم القيامة ثم قال تفرد به محمد بن عثمان عن شيخه. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أهوال القيامة حدثنا عبد الله بن عمرو الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير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 فلما سمع ذلك أصحابه حث المطايا أو حث المطي وعلموا أنه عند قول يقوله فلما تاشبوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك يوم ينادى آدم يناديه ربه يقول يا آدم ابعث بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأبلس أصحابه فأبلس عندنا شيء قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة فلما رأوا ذلك قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده لما رأى فلما رأى ذلك فأبلس أرحاب حتى ما أوضحوا بضاحكة فلما رأى ذلك فلما رأى ذلك قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما ما كانتا مع شيء إلا كثرتا يأجوجا ومأجوج ومن هلك من بني آدم ومن بني إبليس قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامه في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة نعم كالرقمة في ذراع الدابة هم. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن محمد بن بشار بندار عن يحيى بن سعيد القطان به وقال الترمذي هذا حسن صحيح يعني هذا يدلنا أولا على أن الله جل وعلا يتكلم وينادي إذا شاء فنادى آدم بصوت وأن كلامه بحرف وصوت تعالى وتقدس الثاني يدلنا على أن يعجوج ماجوج من ذريه آدم لأنه قال ما كانت هذه الأمتين في لا إلا كثرتهم يعني أن التسعمائة والتسعة والتسعون من هؤلاء من أجوج وما اشباههم من الكبر والواحد من المسلمين نعم فصل فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض غير صفة الأرض التي كانوا فيها وفارقوها قد دكت جبالها وزالت تلالها وتغيرت أحوالها وانقطعت أنهارها وبادت أشجارها ومساكنها ومدنها وبلادها وسجرت بحارها وتساوت وها وتساوت وهادها ورباها وتساوت وهادها ورباها وخربت مدائنها وقراها وذالت قصورها وبيوتها وأسواقها الأرض ترج رج شديد فمن شدة الرج والاضطراب تصبح الجبال كأنها هباء فلا يمكن يبقى حي أو يبقى مدينة أو يبقى شيء عليهم من معالمها ولكن هذا الذي يحصل والناس في قبورهم لا يحسون بشيء من ذلك ثم بعد ذلك تمهد لهم ثم يخرجون من قبورهم وهي موهده متساوية ليس فيها معلم ولا فيها شيء معروف مما سبق وقد بدلت غير الارض ولهذا جاء انها ارض لا لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها معصيه والله جل وعلا يقول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات كل الخلق يتبدل يتبدل ويأتي خلق جديد يبدأه الله جل وعلا من جديد قال وزالت قصورها وبيوتها وأسواقها وزلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك لها وكذلك يجدون السماوات قد بدلت أما تخبر بأخبارها فهذا ان الأرض أنها تنطق بالأشياء الأمور التي عملت عليها تشهد على الناس في اعمالهم وكما أن الأرض تتكلم وإليها تتكلم نعم وكذلك يجدون السماوات قد بدلت ونجومها قد انكدرت وانتثرت ونواحيها قد تشققت يعني ليس, ليس لها نجوم ففيها نجوم انتها تضع لأن النجوم مثل ما قال الله جل وعلا جعلها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها يهتدى بها بين آدم في البر والبحر فأنت مهمتها فأزيلت نعم قال وكذلك يجدون السماوات قد بدلت ونجومها قد انكدرت وانتثرت ونواحيها قد تشققت وارجاؤها قد تفطرت والملائكة على أرجائها قد احدقت وشمسها وقمرها مكسوفان بل مخسوفان وفي مكان واحد مجموعان ثم يكوران بعد ذلك ثم يلقيان في النار كما في الحديث الذي سنورده في النيران يكوران كأنهما ثوران عقيران قال أبو بكر بن عياش قال ابن عباس يخرجون من قبورهم فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عهدوها وإلى الناس غير الناس الذين كانوا يعرفون ويعهدون قال ثم, ت... ثم تمثل ابن عباس فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت... كنت تعرفه وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة الآيات وقال الله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الآيات وثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد النقي، نقي كقرصة النقي،, كقرش. كقرصة النقي. ليس فيها معلم لأحد وقال محمد بن قيس وسعيد بن جبير تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل منها المؤمن من تحت قدميه وقال الأعمش عن خيثمه عن ابن مسعود أنه قال الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها يرى كواعبها وأكوابها ويلجمهم العرق ويبلغ منهم كل مبلغ هذا ف... خلاف... خلاف القول السابق القول السابق أنها انها إنها نار ف... يعني هذه الأمور يجب أن تكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم نعم. قال ولم يبلغ الحساب وكذا رواه الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن عن ابن مسعود فذكره وقال إسرائيل وشعبة عن أبي إسحاب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض قال أرض بيضاء كالفضة البيضاء نقية لم يصفك فيها دم ولم يعمل فيها خطيئة ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراتا كما خلقوا يسمعهم الداعي ويسمعهم الداعي حفاة عراتا كما خلقوا أراه قال قياما حتى يرجمهم العرق الداعي في ذلك اليوم هو الله جل وعلا فقط وهو الذي ينادي يوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم مزعون يوم يناديه فيقول جل وعلا بما أجبتم المرسلين الذين استجابوا للمرسلين هم الذين يكونون في السعادة في ذلك الموقف ولا شق عليهم ولا خوف عليهم ولا ولكن هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله وقد أشركوا به وكفروا به وعلى كل حال الإنسان خلق لأمر عظيم خلق خلق للبقاء ولكن لا بد أن يأتي عليه من الشدائد والأمور التي قد لا يتحملها ومن عظمها بالنسبة للمؤمن الموت فإنه شديد ومهول ثم القبر فيه مخوف وخاوف وكذلك البعث ولكن رحمة الله من وراء هذا نسال الله جل وعلا ان يرحمنا برحمته وان يخفف عنا عناء الموقف وان يفسح لنا في قبورنا ويقينا فتنتها وعذابها صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد